مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان وهذا في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك النصر قال في إنزاله الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وقال في أسباب الرزق ونزول المطر ومن آياته أن يغفل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته فيدخل فيه الثناء الحسن والرؤية الصالحة ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسرى مؤذنا باليسر وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رأيت من ذلك العجب العجاب وقال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرى سيجعل الله بعد عسر يسرا وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا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 من القواعد الحسان المتعلقة بآي القرآن يقول رحمه الله جعل الله الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان هذا أصل مستفاد من غير موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض المواضع الدالة على ذلك وقوله رحمه الله جعل الله الأسباب للمطالب العالية الأسباب للمطالب العالية أي الأسباب التي يكون بها التيسير وحصول الفرج والظفر بالمراد وغير ذلك من المطالب العالية التي يرجوها العبد ويطمع في نيلها جعل الله سبحانه وتعالى تلك الأسباب مبشرات جعلها مبشرات وإلا فإنه سبحانه وتعالى قادر على أن يوصل تلك المطالب إلى هؤلاء بدون تلك الأسباب لكنه جعلها سبحانه وتعالى بين يدي نيل المطالب العالية مبشرات للعباد حتى تأنس القلوب وتطمئن النفوس ويزداد الإيمان وبالمثال يتضح المقال قال رحمه الله وهذا في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك النصر النصر هذا مطلب من المطالب العالية ومقصد من المقاصد النبيلة التي ينشدها المؤمن ويرجوها قال في إنزال الملائكة هذا سبب من إنزال الملائكة سبب لنيل هذا المطلب سبب للنصر لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة وهو جل وعلا قادر على أن ينصر عباده دون انزال الملائكة فهذه مبشرات هذه مبشرات جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية بمثابة المبشرات لماذا لتطمئن القلوب ويزداد الإيمان ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ومن نصر إلا من عند الله النصر لا يقع ولا يكون إلا بإذنه ومشيئته سبحانه وتعالى فلماذا أنزل سبحانه وتعالى الملائكة ونزول الملائكة سبب من أسباب النصر لماذا جعل الله سبحانه وتعالى هذا السبب مبشرات؟ ولتطمئن القلوب ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إلا بشرة و وما جعله الله إلا بشرة ولتطمئن به قلوبك وما جعله الله إلا بشرة يعني نزول الملائكة مع أن النصر يمكن أن يحصل بدون النزول لكن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر واقتضت حكمته أن يكون النصر عقب نزول الملائكة ونزولهم سبب من أسباب النصر والسبب في ذلك أن الله جل وعلا جعل هذا النزول للملائكه تطمين للقلوب تطمئن القلوب بنزول للملائكة ويحصل لهم البشرى فهذا مثال, مثال للقاعدة جعل الله سبحانه وتعالى الأسباب للمطالب العالية مبشرات المثال الثاني قال وفي أسباب الرزق ونزول المطر أسباب الرزق ونزول المطر قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم الرحمة يرسل الرياح ارسال الرياح سبب لمطلب من المطالب الذي يقصدها العباد وهو نزول المطر وحصول الرزق والله سبحانه وتعالى جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا جعل بين يدي هذا المطلب وهو نزول المطر سببا وهو ارسال الرياح إرسال الرياح قبل الأمطار وهو جل على قادر على أن ينزل الأمطار بدون هذه الرياح فجعل هذا السبب بين يدي هذا المطلب بشرة للعباد فتاتي الرياح تسبق الأمطار مبشرة مبشرة العباد بنزول الأمطار وهذا فيه فوائد فيه فوائد إضافة إلى ما يكون في النفوس من بشرة وسلوة وراحة أيضا يتهيأ العباد ويستعدوا في ترتيب أمورهم أو قبل نزول الأمطار قبل نزول الأمطار قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات مبشرات بماذا؟ بنزول المطر مبشرات بنزول المطر الذي هو مطلب من المطالب التي يرجوها العباد المثال الثالث قال وأعم من ذلك كله قول الله تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشره في الحياه الدنيا اولا معنى الايه الا ان اولياء الله الا إن اولياء الله اولياء الله اي اصيائه والمقربون اليه سبحانه وتعالى وهم على درجتين جاء بيانهما في الحديث القدسي حيث قال عليه الصلاة والسلام قال الله تبارك وتعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فذكر عز وجل درجتين للأولياء الدرجة الأولى المحافظه على الفرائض وترك المحرمات فكل من كان محافظا على الفرائض تاركا للمحرمات من الأولياء كل من كان محافظا على الفرائض مجتنبا المحرمات فهو من أولياء الله وهو من المقتصدين قال الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالمقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم ومن كان كذلك فهو من أولياء الله وهم مستحق ما يستحقه الولي من التأييد والنصر والبسارة والظفر وغير ذلك والدرجة الثانية بينها في الحديث القدسي بقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل مرحلة تأتي بعد المحافظة على الفرائض.